أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا